بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشا والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانساء ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله الا تردا لا لا احد عنده من